احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أقول احسن الله ليكم ما هو أقرب حل يخرج إليه أهل مكة أهل مكة أقرب حل يكون لكل أناس بحسب الجهة التي يسكنون فيها منهم من يسكن إلى جهة الشرق في مكة هم من يسكن إلى جهة الغرب فكل منهم يخرج إلى أدنى الحل من جهته أقرب ما, ما يكون إلى الحل من جهته نعم. حس الله عليكم يقول هل يجوز للحاج أن يحمل معه حقيبة فيها متاعه كالطعام والشراب والأوراق الصغيرة والأوراق نعم لا حرج لا حرج في حمله لحقيبة سواء كانت في يده أو مشدودة في وسطه. أو معلقة على عاتقه لا حرج عليه في ذلك ولا يؤثر ذلك على إحرامي حتى لو كانت الحقيبة فيها شيء من الخياطة فإن هذا لا يؤثر لأن النهي عن لبس المخيط المراد به ما كان على هيئة ما كان على هيئة الجسم مثل الفنيلة او والقميص أو نحو ذلك أما الساعة إذا كان فيها خياطة والحذاء إذا كان فيه خياطة والحزام إذا كان فيه خياطة ونحو ذلك هذا كله لا يؤثر ولا حرج في لبسه نعم. حس ليكم يقول هذا السائل من كان يريد أن يحج عن أبيه أو أمه تبرع يعني ما وجب الحج على أبيه أو أمه كيف تكون نيته؟ نيته كنية غيره لكن بشرط أن يكون حجة. أن سبق ان حج عن نفسه وأيضا أن يكون من أراد أن يحج عنه انطبق عليه الشرط إما أن يكون ميتا أو يكون حيا لا يستطيع الركوب إما للهرم أو للمرض الذي لا يرجع برؤه إذا كان من يريد أن يحج عنه بهذه الصفة فإنه يحج عنه وإذا كان حجه عنه تبرعا فهذا من بره بوالده أو والدته وهو ماجور على ذلك وأما النية فإنه يعقد النية في قلبه أنها عن والدته أو عن والده أو عن من أراد أن يحج عنه ويقول عند إهلاله لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانه أو عن والدي فلان ثم يمضي في أعمال الحج يطوف ويسعى ويقف بعرفات ولا يتلفظ عند هذه الأماكن بشيء لا يقول عندما يطوف اللهم إن هذا الطواف عن والدي والسعي وكذا لا يقول ذلك وإنما النية في أول الحج يعقدها عن والده ويقول عند الاهلال لبيك اللهم حجا عن والدي أو عن والدتي فلان أو فلانة يسميه ثم يمضي ويجتهد في تكميل أعمال الحج وتتميمها ويكون الحج لوالده أو والدته وهو له أجر البر والإحسان نعم. حسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز للحاج أن ينتعل نعلين فيهما خيط؟ نعم للحاج أن يلبس النعلين حتى لو كان فيهما خياطة حتى لو كان فيهما خياطة لأن الفقهاء رحمهم الله لما قالوا لا يلبس الحاج المخيط هذا اللفظ المخيط ليس في الحديث الحديث جاء فيه لا يلبس القمص ولا السراويل ولا البرانس عدد عليه الصلاه والسلام اشياء فأراد بعض الفقهاء ان يختصرها في كلمة واحده قال لا يلبس المخيط فهذه الكلمه التي جاء بها بعض الفقهاء اختصارا هي فعلا اختصرت وايضا اشكلت على كثير من الناس ولهذا كثرت الأسئلة عن مثل الحذاء والحزام والتي يكون فيها خياطة يسمعون أن الحاج ينهى عن لبس المخيط وكلمة المخيط أتى بها بعض الفقهاء اختصارا لما جاء في النصوص لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس إلى آخره فأشكلت على بعض الناس الشاهد أن لا بأس أن يلبس الحذاء حتى لو كان فيه خياطة أو الساعة حتى لو كان فيه خياطة أو الحزام حتى لو كان فيه خياطة كل هذا لا حرج فيه نعم أحسن الله ليكم يقول جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل لما استوى على دابته وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه اهل بعد الصلاه فكيف الجمع بين هذين الحديث كله حق وابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه في في ذلك فقال انه عليه الصلاه والسلام اهل بعد الصلاه في في مصلى ثم اهل ايضا على راحلته قال فمن رآه في يهل بعد الصلاه نقل ذلك ومن راهه ايضا اهل لما ركب دابته نقل ذلك وهذا حق وهذا حق كله حق صلى الله عليه يقول من صلى في مسجد ذي الحليفة هل يكون صلى في في وادي العقيق وهل المسجد داخل الوادي نعم صلاته فيه تكون متناوله يعني يتناوله هذا الفضل الذي جاء في هذا الحديث ويصلي عملا بهذا الحديث عملا بهذا الحديث لا أن هذه الصلاة صلاة من أجل عقد أنهية وإنما يصلي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قولها أتاني آتم من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك نعم حسن الله عليكم يقول هل لأهل مكة أنساك معينة وما هي الأنساك التي لأهل مكة هي الأنساك التي لغيرهم والأنساك ثلاثة ليس فيها زيادة ولا نقصان القران والتمتع والإفراد القران والتمتع والإفراد نعم صلى الله عليكم يقول فيما يخص المرأة في العمرة والحج من المقات هل ترتدي, هل ترتدي النقاب حتى تكمل أو لا ترتديه المرأة نهيت عن لبس النقاب والنقاب هو الغطاء الذي يكون للوجه ويكون في فتحه على قدر العين فنهيت المرأة أن تنتقب وايضا أن تلبس القفازين لكن إذا كانت بحضرة الرجال فإنها تسدل الخمار تسدل الخمار على وجهها مثل ما جاء عن أم المؤمنين قالت كانت إحدانا تكشف وجهها فإذا حادان الركبان سدلت جلبابها على وجهها لكن في حال الإحرام تنهى المرأة عن لبس النقاب والنقاب المراد به هو غطاء الوجه الذي فيه ثقب أو فتحه على قدر العينين فهذا تنهى المرأة عن لبسه لكنها تغطي وجهها بغير النقاب تغطي بالخمار إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب وايضا لا تلبس القفازين وليس معنى ذلك أن تكشف يديها وإنما لا تلبس القفازين وتغطيها في داخل ملابسها لكنها لا تلبس القفازين حال حجها أو عمرتها ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين